العبرى الحامياني الخلاء التمع في طرف العيون فارد نفاي طاع الحشان القهوه وين سافت دياري ريورا وخلا لا فرحه لا ريح لا شجون كذبت عيني مرتين لو مره كان تطلع ظنون ساف الوجع في سكتي يوم قدام عيوني كمان بزوم شوف العيون لسه سليم بعضو لا ريح قول عادي بيحار احلامي غاف في دميرا وانا كنت بتعاني الشهور من جرحه للسلام غدا ولا لا فوق الجروح دخيانا ما هتصورا يا قلبي ما خدت حساب لي طعن بكي من وراء عايشه مديه الأمان من غرامة والدراء متشي خلاص ما الوجع ما الوجع ذات ما كيا قلب الحنين نمرض نفوق درب الوهم والبا سنينك ترخيل اوعد عشان طوق الم سابق صابك مرتين ساهو في جواك عشب خلاك تعيش في وجعتين حفرت دموع سنين ندم يا قلبي امرق من جوا كل أمري أظلم فيه كم علشان تعيش مليان حنان تقل في نار ظلم العبرى حاميان الكلام الدمع في طرف العيون طار النفاق طاع الحشاب القهوة للكالحنون حنون ياري وراء خلا لا فرحة لا رد لا شجور كذبت عيني مره لو مرة كان تطلع سموم ساب الوجع في سكه قدام عيوني كمان بيخون شوف العيون لسه حسنين معقوله رد